يا حمام يا حمام السلام المدينة يا سلام يا سلام على محمد نبينا يا حمام يا حمام الله سلام المدينة يا سلام يا سلام على محمد نبينا اللي بوعد حرام وحقه واجب هاشال الحساب كل مشرك لعينه يا رسام دالاسلام بحب طوفنا وسعيرنا البطل الهمام حدر وصي يقوصينا البطل الهمام حدر وصي يقوص يا حمام يا حمام بالسلام المدينه يا سلام يا سلام على محمد نبينا يا ربي على المقام يا نورنا يا ولينا والكيام مكاننا يا سيدي مو يمنعون الكلام يا يم حضرتك على مديننا ما يفيد الملام hna fi hubbak menina hay fi dalmalem fi على ذا القرار منعنا او مانعينا مهما فعلوا اللي قام بحبكم سايرينا لفي باب سومده واحلف ومت جيبينا والعدو في سقام ضايع مع الضايعينا والعدو في سقام ضايع مع يا كركوم مانحينا العلم والعلم للاهل قوم شاربينه والكتاب النظام قرانكم لهدينا هيبتك بعد شام كل الملا عارفينه هيبتك بعد شام كل الملا عارفينه سلام يا سلام على محمد نبينا طيتك بالاقدام تسول بيت العظام دوم الدهر من سنيننا مثل هم للنعام من طاع دين يا ودينا والموده يا حنان الله سلام المدينه يا سلام يا سلام على محمد نبينا سيدي زاد الهيام قلوبنا مسفرينه يا زلت الظلام يا طالب المعينه يلا صلوا دوام لا صلو وراكعينه خلوا مسك الخي صلعدان ما مشينا خلو مسك الختام صلعدان ما مشينا يا املا يا حمام بل السلام المدينه يا سلام يا سلام على محمد نبينا الهندسه الصوتية والتوزيع سيد عقيل الحجي